أما بعد فبين أيدينا مصنف آخر من مقررات العقيدة الإسلامية عقيدة أهل سنة والجماعة هذا المصنف أو هذا المؤلف شرح الشيخ عبيد بن عبد الله الجامعي رحمه الله تعالى على رسالة صنفها أو كتبها إمام من أئمة المسلمين، وهو الإمام المزني الذي سيأتي ذكر ترجمته من كلام الشيخ عبيد رحمه الله تعالى. المصنف والكتاب الذي بين هدينا اسمه الطيب الجليل. على شرح السنة للإمام المزني رحمه الله تعالى الطيب الجني على شرح السنة للإمام المزني مؤلفه كما قلنا عبيد بن عبد الله الجابري إمام من أئمة المسلمين المعاصرين وعلم من أعلام أهل سنة والجماعة في هذا العصر وقد وقد توفي رحمة الله عليه من زمن قريب توفي رحمة الله عليه من مدة قريبة ربما لا تتجاوز شهراً واحد المؤلف نشير يعني إلى كلمة المؤلف نعني به الشيخ عبيد رحمه الله وبكلمة المصنف الإمام المزهد كما فعلنا في الواسطية كلمة المصنف نعني بها الشيخ الإسلام الشارح يعني بفزع حفظه الله كذلك هنا نقول كذلك المصنف والشارح أو المصنف والمؤلف بعد يعني المقدمة وضع المصنف وضع الشارح مقدمة بعد ذكر خطبة الحاجة قال فهذا شرح توخيت فيه لاختصار يعني حارست أن يكون شرحا مختصرًا لكتاب شرح السنة للإمام إسماعيل بن يحيى المزني رحمه الله تعالى وسميته الطيب الجني على شرح السنة للإمام المزني الطيب الجني على شرح السنة للإمام المزني ثم تكلم في الصفحة السادسة على منهجه أو على منهجه في التأليف قال سركت بهذا الشرح الذي أسأل الله أن ينفع به أهل الإسلام ويجعله ثقيلا في موازيننا يوم نلقاه المنهج الآتي قال أول التمهيد وفيه مسائل المسألة الأولى التي تتكلم عليها عن السبب الباعث على كتابة المزني هذه الرسالة لماذا كتب الإمام المزني هذه الرسالة مع تعليقي عليه المسألة الثانية في معنى كلمة السنة الكتاب اسمه شرح السنة معنى كلمة السنة المسألة الثالثة ترجمة مختصرة للمصنف يعني للمزع رحمه الله ثم تكلم على أنه يعز الآيات القرآنية إلى صورها ويعزو الأحاديث إلى مصادرها وذكر أن الحديث إن كان في الصحيحين اكتفى به وإن كان خارج الصحيحين يشهدون في نقل كلام علماء هذا الشأن أئمة الجرح والتعديل أئمة الحديث في حكم على الحديث ثم قال أنه ميز المثل كلام المزني بخط غليظ ثم وضع في هارس في آخر الكتاب هذا التمهيد وفيه المسألة الأولى في السبب الباعث على كتابة الإمام المزني هذه الرسالة ما قصة تأليف المزني لهذا الكتاب؟ قال جاء في أول الرسالة قوله علي بن عبد الله الحلواني كنت بطرابلس كنت بطرابلس المغرب طرابلس الغرب طرابلس العاصمة لأن هناك طرابلس أخرى في لبنان فإذا أرادوا أن يتكلموا عن طرابلس عاصمتنا يقولون طرابلس الغرب قال كنت بطرابلس المغرب فذكرت أنا وأصحاب لنا الثنة إلى أن ذكرنا أن أبا إبراهيم المزني وصاحب هذا المصنف رحمه الله فقال بعض أصحابنا بلغني أنه كان يتكلم في القرآن ويقف عنده نسب إلى اليمام المزني كلام قبيح وهو الوقف في القرآن أو التوقف في القرآن وقصة الوقف جاءت يعني من قضية وحادثة كبيرة جرت بسبب طائفة منحرفة اسمهم المعتزلة ذكرناهم في شرح الوسطية ووضحنا منهجهم وطريقهم من كلام الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى فهذه طائفة منحرفة تقربت في عصر من العصور من من السلاطين وفرضت على الناس عن طريق السلطان قولة منكرة وهي أن القرآن مخلوق أن القرآن مخلوق وهذه القولة قبيح ممكن لا يقبله رأي السنة لأن القرآن كلام الله وهو صفة من صفات الله ولا يجوز أن يقال عن الله أو عن شيء من صفاته أنه مخلوق ثم بعد يعني وهل الجرد يعني فيها فتنة طويلة كان شيخها واستاذها الإمام أحمد المحمدا رحمه الله تعالى جرى عليه من السجن والتعذيب مجرى حتى نصر الله به السنة حتى نصر الله به السنة وجلب تلك المحن على رفع الإمام أحمد ورفع أهل السنة من بعده وظهور القول الحق أن القرآن كلام الله لا يجوز أن يقول مخلوق أن يقال مخلوق. بعد ذلك ظهرت كلام آخر وهي كلام الواقف. كلام الواقف يقول نحن لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق نتوقف. فسموهم الواقف. قال لا نقول القرآن مخلوق ولا نقول القرآن غير مخلوق بل نتوقف هذه المس. فسب الواقف ومذهبه القبيح والواقف يعني في أبواب أخرى. هناك واقفة لكن طبعاً لكن المسألة هذه هم المشهورين بها مذهب الواقفة وهم الذين يتوقفون لا نتكلم في هذه المسألة والوقوف والوقوف عندما تقول أنا متوقف أنا مش تكلم مع ظهور الحق أمر منك لأن المسلم عليه يعني يضول الحق وأن يعتقد الحق وأن يعمل بالحق يقف الإنسان في المسألة التي تحير يقف الإنسان في المسألة التي تحيره ولا يرى فيها كلاماً لأهل العلم لكن إذا ظهر الحق بأدلته وتكلم أئمة المتبعون الذين ذكر الله أنه يسألون فقال مسألوا أهل ذكري كنتم لا تعلمون يتكلم الأئمة وبيّنوا بالعلم وبالحجة لا يقف الإنسان بل يقول بالحق يعتقد الحق ويضبه ويعمل لذلك ذم أهل السنة واقفة ذم أهل صنّتي الواقفه شنعوا عليه بل ذكر الشيخ السالم تيمي وغيره أنهم شر أهل البدع أنهم شر أهل البدع فهؤلاء المجموعة تجلس في طرابلس المغرب ويتحدثون عن السنة من موضوع إلى موضوع حتى ذكروا الإمام المزني من هو الإمام المزني ومكانته فذكر بعضهم أنه يعني يتوقف يقول بهذا القول القبيح قال إلى أن ذكرنا أن إبراهيم المزني أبا إبراهيم المزني رحمه الله فقال بعض أصحابنا بلغني أنه كان يتكلم في القرآن ويقف عنده وذكر آخر أنه يقوله يعني بخط القرآن إلى أن اجتمع معنا قوم آخر سمعوا الكلام فعم الناس ذلك أو فعم الناس ذلك أو فغم الناس ذلك غم شديدا لأن الإمام المزني له مكانة ومحبة فلما بلغهم أنه يقول بشيء منكر يعني حزنوا واغتموا لذلك وتأسفوا قال فكتبنا إليه كتاباً بعثنا إليه رسالة من قراملس إلى مصر رسالة بالبريد في ذلك الزمان كتبنا إليه كتاباً نريد أن نستعلم منه يكتب إلينا شرح السلة في القدر والإرجاء والقرآن والبعث والنشور والموازين وفي النظر فكتب إلينا كتب إلينا الكلام سنذكره بعد قليل ربنا إلينا تكلم ويوضح لنا قوله ورأيه في هذه المسائل العقدية ارتسائة كلام على القدر والإرجاء والقرآن والبعث والنشور الموزين والنظر يعني الرؤية وإلى غيرها ارتسائة الكلام عنه هذا كلام هذا كلام قدم قبل الكلام المصلف. قال الشارح شيخ عبيد رحمه الله تعالى. قال من تأمل هذا وهذا الكلام استبان له عدة أمور. أحدها حرص أهل العلم من السلف على حماية العقيدة وصيانتها مما يقدح في كمال كمالها فضلاً أن ينساها بالكليه. عندهم حرص عناية. بالعقيدة خاصة حتى في ما يقدح بكمالها فما بالك بما ينافيها ثاني ثانيا أو ثانيها مكانة أبي إبراهيم المزي مكانت هذا الرجل هذا الإمام في نفوس أولئك القوم ولهذا اغتموا لما سمعوا أنه ينتبه كلام منكر في العقيدة اغتموا لذلك وحزنوا تأسفوا بما بلغهم عنه من الوقف في القرآن وتلك بدعة منكرة ثالثاً كتابتهم من الشيخ أردوا أن يتحققوا فكتبوا إلى صاحب القضية إلى المنسوب إليه هذا الكلام مستعملين أو مستعلمين يستخبرون ويستفعمون عما بلغهم عنه وطلبهم أن يبين لهم أموراً في السنة والغرض منه الوقوف على ما بلغهم عنه يريدون أن يتوقفوا أن يقفوا على الحقيقة حقيقة الأمر هل فعلاً هذا الكلام؟ يقوله الإمام المزني هو مكذوب عليه رسلوا وكتبوا إليه هذه الرسالة هل يعرف يعرفوا أن هو صحيح فيناصحونه أو كذب عليه فيؤدونه على راقله بما يأتيهم من كتابة الشيخ الرحمن عندهم كتاب كتبه الشيخ يدافعون به بالبرحان لا لمجرد الهوى هم لا يدافعون عن المشايخ من الهوى ولا بالامتمعات ولا بالعاصمية ولا بالمحبة فقط بل لمحبتهم لهم أرادوا أن يكتب كتابا يكون حجة داماً هذا الرجل دع القيل والغال وهذا كلامه الواضح الصريح قال الشيخ عبيد رحمه الله ويظهر لي والعلم عند الله أن أولئك القوم في نفوسهم شك مما ملاغهم عن المصنف يعني لم يصدقوا هذا الكلام المنسوب إلى المزع وأرتابوا في صدقه والظاهر أنه متقرر عندهم خلاف ذلك يعني يعرفون عن المزني أنه على خير لا يقول بهذه البدع، لكن أرادوا أن يردوا على من ساء فهمه عنه قوله أو ساء قصده لأن الناقل للكلام السيء عن المزني وهكذا كل ناقل للكلام السيء قد يكون أساء الفهم أو أساء القصد يعني لم يفهم الكلام جيداً هو أنساء مش كويس يريد أن يعني يحمل الكلام المحامل السيئة أو يفتري على الناس أو إما أنه سمع كلاما وأساء فهمه وإما أنه صاحب نية سيئة يريد أن يشوه صمعة هذا الإمام قال لكن أرادوا ويعرفون أن الإمام المزني بعيد عن هذا كلام لكن أرادوا أن يكون عندهم حجة دعمها أرادوا أن يردوا على من ساء فهمه عنه أو سأفهم كلام المزني أو سأقصده بدليل مفهم يريدون أن يردوا عليه بحجة من كلام المزني نفسه بدليل مفهم فيه الحجة التعمل الحجة الواضحة بين من كتاب الرجل نفسه وهذا الرجل هذه عقيدته ثم قال الشارح المؤلف رحمة الله عليه إشكال والجواب عنه هذا مثل عنوان الجانبين قالوا ها هنا إيش وهو قول القائل لما لم تسلكوا ما سلكه ابن الحلواني الذي يسأل عن المزني يتحقق وصاحبه وصحبه لما لم تسلكوا ما سلكه ابن الحلواني وصحبه مع المزني من الاستعلام عما يبلغكم من المخالفات لما تتعجلون فتقيمون الدنيا ولا تقعدونها بالردود هذا يقوله بعض الناس يقول إذا سمع أهل السنة يردون على أهل الباطل وعلى أهل البدع وعلى من يطع في الحرافات يقول أنتم تتعجلون ومستعجلون وأين الصبر وأين النصيحة هذا كلام يرددونه ليردوا به كلام أهل العلم يردوا به كلام أهل العلم وردودهم على أباطيل المبضلين ومخالفات المخالفين فيقول أنتم ما عندكم من النقد وما عندكم من الجرح ماذا تستعجلون وتصبر عليه هؤلاء لما سمعوا كلام عن المزلي لم يتكلموا عليه بل أرسلوا إليه ليتحققوا لي من الأمر لماذا لا تتحققون أنتم؟ قال الجواب من أوضح أحد ما أسلفته من أن القوم غير متيقنين من صحة النقل عن المزلي رحمه الله يقصد الشيخ أننا عندما نرد على أهل بعض نرد عليهم ما قالوه فعلا لا نرد عليهم أشياء تنسب إليهم أو نجرحهم نكذب عليهم بل أمور ثبتت عليهم نردها عليهم أما هؤلاء القوم فسمعوا كلاما سيئا لكنه لم يثبت فكيف يتكلمون في الإمام المزني بكلام لم يثبت بينما يقصد الشيخ أن من يتكلم من أهل العلم يتكلم بعد التثبت هذا أولاً ثانيا على صرض الصحة ما نقل عن المزل وفرضنا أنه صحيح عن المزل من القول بالوقف، فإن تلك المخالفة لم تنتشر في الآفاق ولم تضر بها ركبان فلعلها كانت في مجلس الخاص أو في حديث الخاص يعني هناك فرق بين البدع التي الشيء المنكر قول المنكر الذي يقوله الإنسان على الملأ مثل قول طبيع يقوله الإنسان في درس أو خطيب جوموا على المنبر ينتشر ويظهر وبينما كلمة قالها إنسان قد تكون سيئة لكن قالها في مجلس خاص وخرجت في طريقة من أخرى ذاك نشر البعض على الناس كلهم وذاك كلمة صبرت منه ربما ينصح هذا لو فرضنا صحة هذا الكلام المزني يقول الشيخ فإنها لم تكن كلمة منتشرة عن الإمام المزني بدليل أنهم غير متثبتين من هذا الكلام ثالثا لم يكن ما عبتموه علينا عيبا مضرقاً هذا الذي تعبونه من الرد على أهل البعض ليس عيبا مضرقاً من المسلك في رد المخالفة فليس هذا الإطلاق صحيح مشكل الإنسان يصبر عليه وينتظر وإضاح ذلك أن المخالفة على ضربين إذن المخالفة هي التي تحكم في طريقة الرد على المخالف المخالفة الصادق من الإنسان هي التي تتحكم على الطريقة الرد عليه أحدهما ما كان فيه مجال للاجتهاد ومسرح للنزاع فهذا الضرب من هذا النوع من المخالفات لا يثرب فيه أحد الفريقين على الآخر ما دام أن الكل له من الأدلة ما يسوق مذهبه هذا الخلاف الذي يسمونه في المسائل أو يقولون عنه في المسائل التي يسوق فيها الخلاف. قال الضرب الثاني من المخالفات وهو ما ليس فيه مجال للاجتهاد إذا عندي مسائل وقع فيها الخلاف وهناك فيها مجال للاجتهاد هذا يعني إذا اختار فيها المخطئ لا يشنع عليه ولا تثرب عليه إذا اختار أحد الأقوال من غير أن يمنع ذلك المباحثة والمناقشة والتفاهم العلمي الرصين يعني إذا قلنا أنه لا إنكار لا إنكار في هذه المسائل الاجتهادية لا يعني ذلك أنه لا نقاش نتناقش ونتباحث ثم إذا أصبر الإنسان على موقفه وكانت عنده أدلة لا تثرب عليه فهناك مسائل وقع فيها الخلاف ويقع فيها الخلاف والأمر فيها بسيط وهين. وثمت مسائل لا مجال فيها للنزاع ولا مجال فيها للخلاف مسائل العقيدة والإيمان والتوحيد هذا لم يقع فيه خلاف بين السلف وضابط ما يجوز فيه الخلاف وما لا يجوز فيه الخلاف ما كان عليه السلف لأن الأمر الذي كان عليه السلف خط واحد فلا يجوز خروج عنه لا يجوز خروج عن ما كان عليه السلف الماضي والأمر الذي اختلفوا فيه وتوسعوا فيه فلا حرج في يعني في اختيار أحد الأقوال من غيره إحداث قول جديد هذا ذكر الأول وهو هناك أمور ومسائل يقع فيها الخلاف قال الضرب الثاني من المخالفات وهو ما ليس فيه مجال للاجتهاد لثبوته لأن هذه قضية ثابتة نصاً أو إجماعاً مسألة تكلم فيها ربنا كلاما واضحا وتكلم فيها النبي عليه السلام نص أو أجمع عليها المسلمون كيف يسوغ لك أن تخالف كيف يجوز لك أو يحق لك أن تخالف هذه مسألة أشنع عليك أشنع عليك يقول ابن سلم يمين أنت تقول شمال يعني يحق لي هنا أن أشنع عليك فكل ما وهكذا كان السلف بالله العالم هكذا كانوا كما قال الله سبحانه ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة ما لديك خيارات خلاص أمر تكلم فيه الرب قال فيه الرب و أو جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم المسألة محسومة المسألة محسومة أما ما عدا ذلك فيعني من الخلاف السائر الذي يعذر فيه من خالف قال وهو ما ليس فيه مجال الاجتهاد لثبوته نصا أو إجماعا فهذا هو الذي نتصدى له برده بسلوك مساره الذي انتشر به بين الناس خصوصا إذا انتشر على الطول وأفراه مخالفا لآية أو حديثة منازعة لابد من ردها وذلك كي تكون السنة خالصة هذا تنقي خالصة من شوب البدعة وهذا هو عيل نهج السنف الصالح الصحابة فمن بعدهم وهك أمثلة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال والله لا أظن أن أحدا أحب إلى الشيطان هلاكا مني اليوم لا أعتقد أن هناك واحد يحب الشيطان أن يموت مثل أنا هذا ابن عباس قال والله لا أظن أن أحداً أحب إلى الشيطان هلاكاً مني اليوم قيل وكيف؟ يعني ليش يعني. قال تحفظ البدعة في المشرق أو في المغرب فيحملها الرجل إلي فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فإذا انتهت إلي تحدث بدعة في مصر أو في الشام أو في غيرها من بلاد المسلمين في ذاك الوقت وكانوا يرحلون من أجل السؤال كانوا يركبون الجياد والإبل ويرحلون من بلد إلى بلد كي يسأل عن دينه وهذا حصل كثيرا مع العم ويحفظ بكثرة يأتي الرجل من الأندرس من الأندرس إلى المدينة كي يسأل الإمام إلى الضيران ولا قطارات ولا شيء على الدواب إلى المدينة يسأل إمام مالك أسئلة يرجع بها إلى بلده فتأتي البدعة عندما تحصل في المنشطة قول مغرب من ابن عباس فيقمعها بالسلم لما يرجع الرجل ويقول قال ابن عباس هذا خطأ انتهى الأمر هذا ابن عباس هذا ابن عباس قال هذا خطأ هذه بدعة هذا أمر منكر ينتهي الأمر ويقضى عليه بكلمة من ابن عباس لذلك الشيطان يحب أن يموت ابن عباس أننا بنعبس رضوان الله عليه يفسد على الشيطان عمل، ولا أحب إلى الشيطان من البدعة، كما قال بعض السلف البدعة هو أحبه من المعصي، البدعة أحبه لي من المعصي، لأن البدعة فيها يعني إفساد التصور الديني عند الناس، ذلك تجد صاحب البدعة يعني لا يتوقع منه التوبة إلا أن يشاء الله. بينما صاحب المعصي يتوقع منه التوبة صاحب المعصي الذي يشرب الخمر يعرف أنه على ظلال وأنه على خطأ معلّى الله يتوب عليه لكن صاحب البدعة يرى نفسه على دين وعلى قربة يتوب من ماذا؟ يتوب نشي. هو نفسه على قربة وعلى استقامة أن له التوبة إلا أن يشاء الله فالبدعة أمرها أقلع فموقف عبد الله بن عباس من البدعي أمر يغيظ الشيطان ويتمنى لأجله أن يموت ابن عباء رفل الله عنه. قال أخرج الزهبي الإمام الزهبي صاحب ميزال الانتدام صاحب سير أعلام النبلاء صاحب كتب كثيرة إمام من أمام المسلمين من أصحاب شكل الإسلام ابن تيميا له علم واسع وباع عريض في الرجال وفي الحديث قال أخرج الزهبي عن عاصم الأحوال قال كلها هو من السلف من التابعين أو من أتباع التابعين قال كنا في مجلس قتال فذكر أو فذكر عمر بن عبيد عمر بن عبيد إمام من آيامة المعتزلة إمام من آيامة الظلال رأس للغوص البدع قال فذكر عمر بن عبيد قلت هذا عاصم قلت ما أرى يعني ذكر بالسوق لأنه أهل السوء قال ماذا؟ ما أرى أهل العلم يقع بعضهم في بعض. قال مالي أرى أهل العلم يقع بعضهم ليش تكلم في بعضك ليش على بعضك؟ فالتفت إلي قال فالتفت إلي يعني قال أما تدري يا أن الرجل إذا ابتدع بدعة يجب أن يذكر ليعلم. هذا منهجه أن الرجل إذا ابتدع بدعة. يعني يجب أن نحذر من البعض ومن أهل البعض، يجب أن نحذر من المنكرات ومن أصحاب المنكرات، يجب أن نحذر من البدع ومن أصحاب البدع هذا الذي يعنيه إذا ابتدع الرجل بدعة يجب أن يذكر الله يذكر بعين فلان وفلان يلا، الإنسان مش كويس، يدعو للأباطيل، يدعو يجب أن يذكر الله قال الشيخ عبيد رحمه الله تعالى. بل ثبت عن أولئك القوم من أئمتنا من الصحابة والتابعين رحمة الله عليهم رد مخالفات غير بدعية يقصد أمور أهوى من هذه أمور أهوى من هذه ما سكت ما سكت إذا رأوا الأنباب كانوا يسكتون رد مخالفات غير بدعية يظهر ذلك جليا لمن خبر دواوين الأئمة من أهل الصدق يعني دواوينهم مصنفاتهم يعني من قرأها ويقرأ مراقبهم يعرف أنهم كانوا يسكتون على بقه سواء فيما يتعلق بالسنة والبدعة أو فيما هو أهول من ذلك قال ومن ذلك ما أخرجه الطيالسي وأحمد وغيرهما وهو صحيح بمجموع طرقه أن عبادة بن الصاند صحابه رضي الله عنه قيل له يقول أبو محمد رجل في الكوفة يقول أبو محمد الوتر واجب الوتر واجب قال عبادة كذب أبو محمد لم يسكت ولم يجامل هذا دين كذب أبو محمد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة إلى آخر حلف والشاهد منه أن عبادة لم يسكت لما سمع هذه القولة وخالفة للصلاة وقال أنه كذب في هذا الادعاء أنه كذب في هذا الادعاء بوجوب الوتر بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما سمعه قال خمس صلوات إلى آخر الحديث. فهذا أمر يعني مسألة فقهية نقدر نقول يعني قضية وجوب الوتر ويقول بها الأحناف في بعض قولهم بوجوب الوتر. شو اسمه؟ فقهية. لكنه لم يسقط. لا نقول هذه مسألة مشكلة مش لأن الخلاف. قلنا قبل قليل حتى المسائلة الخلاف في عساكر لا يمنع ذلك من. عشر البحث العلمي وربما يغضب العالم حتى في مسألة المسائل العلمية ربما يغضب العالم حتى في المسائل العلمية التي يسوق فيها الخلاف خصوصاً إن كان في المسألة دليل واضح كما جرى من عبد الله بن عباس لما كان يتكلم مع قوم في مدة الحج وكان هم يأخذون بقول عبد الله بقول عمر بن الخطاب أن تتمتع فغضب عبد الله بن عباس. لكم قال رسول الله. تقولون قال أبو بكر وعمر أخشى أن تنزل عليكم حجارة من السماء. غضب. قال أخشى أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول لكم قال رسول الله. تقولون قال أبو بكر وعمر. حتى أبو بكر وعمر. لما أنا متعة الحج يحصل هذا كثيرا من العلماء. يغضبون حتى في مسائل التي يعني العملية التي يسوق فيها الخلاف. يغضبون ويتشددون. ويقولون قولاً شديداً على المخالف مع أن المصل من النساء التي يسوف في الخلاف متى يقول ذلك إذا كان عند نص من النبي صلى الله عليه وسلم عند آية وحديث الأمر بين لا يجوز لأحد أن يخالف الأمر المبين في كبيرة أو صغيرة لا يجوز للسان يخالف ما جاء عن النبي صلى يترك قوله ورأيه ورأي مذهبه وإمامه وكل شيء أمام حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا ينبغي أن يكون للسان وهكذا كان السلف رضوان عليه يترك الواحد قوله يعني إذا ثبتت الحجة في خلافه والأمثلة على ذلك من مواقف السلف كثيرة جدا يقول الشيخ عبيد رحمه الله فلم تلقمون علينا ردنا بالدليل على المخالف إذا كان دريقة السلف يردون على المخالف على وربما تشددوا شددوا في القول حتى في مسائل العملية التي يرسوا في الخلافة فإذن نحن على من واليهم لماذا تغضبون منها؟ نحن عندما تأتي المنكرات من الشيخ الفلاني والشيخ العلان ويقولها في شريط أو في الانترنت وتنتشر يسمحها عشرات الآلاف من الناس اليوم يسمعون هؤلاء المشايخ الذين يعني صارت لهم حظة وصارت لهم مواقع وصارت لهم يوم كان يسمحهم العشرات الآلاف في نفس اللحظة ينشرون البنعة تبلغ الآفة وهل أفسد شباب المسلمين وخرجهم يقتلون إِخْوَانَهُمْ وجيرانهم وَآبَاءَهُمْ وَأَمَّهُمْ إلا هذه الصوتيات والدروس والمحاضرات التي كانت تقرر عقيدة الخوارج وتدفن دفناً عقيدة أهل سنة والجماعة لم يحصل يوم من الأيام أن سمعت ولم تسمع من المشايخ الذين كانوا يسمونهم قبل مشايخ الصحوة لن تسمع منهم أبداً تقريراً في أي درس من الدروس في عقيدة أهل السنة والجماعة في معاملة الحكام وولاة الحمد حتى لما ظهرت هذه المسائل بعد الربيع العربي للناس وكانت أحاديثها في الصحيحين وأنا أعني في بلادنا وفي غير بلادنا الذين كان لهؤلاء مشايق حظوة عند كثير من الشباب كانت لهم حظوة لما ظهرت هذه القواعد وكانت أحاديثها في الصحيحين وفي غيرها من دول السنة كان أمراً جديداً كان أمراً جديداً غريباً لأن أولئي الدعاء الذين كانوا مسيطرون على قلوب الناس ومسامع الناس لم يكونوا يطرحون هذه القضايا أبداً كانوا يطرحون القضايا التي فيها تحريش والقضايا التي فيها تهيج والقضايا التي فيها غضب والقضايا التي فيها انفعال وربما استغلوا مسائل يعني يكون فيها شيء أو فيها الحق أصلها حق لكن كما قال علي كلمة حق يراد بها باطل كقضايا الحكم بما أنزل الله وقضايا القضاء الإسلامي قضايا حق لكنهم يريدون بها باطل حتى جرى ما جرى على أيدي هؤلاء الشباب صغار أحداث صغار السن ذهبوا وهلكوا بسبب السكوت بسبب السكوت سكوت يعني من عرف الحق عن بيان الحق وعن نجرة فكان هذا المسلك لم يشير له الشيخ عبيد رحمة الله عليه هو المسلك الذي كان عليه السلف خط واحد مستقيم إلى اليوم يسير عليه علماء السنة والجماعة في التحذير من البعض ومن أهل البعض يقول الشيخ عبيد في ختام هذا الفصل فلي ما علينا ردنا بالدليل على المخالف الرد كان بالدليل أمة أهل السنة قديماً واحد يردوا على المنضرين يردون بالدليل ما يردون بقيل وقائل ولا أظن أنه ولا أبداً يردون بالدليل لو من قرأ كتبهم ردودهم عرف ذلك قال أتريدون أن يسكت على تقرير قواعد فاسدة يتلقاها من يتلقاها على أنها من التدين لله هل تريدون نسكت على كلام فاسد ينشغل للناس على أنه دين الله؟ قال فتنشر شرقا وغرب سبحانك هذا من المعتني العظيم هذه المسألة الأولى التي بدأ بها الشيخ في سبب تأليف المزني لهذه الرسالة والمسألة واستقرت طبعا الشيخ لما ذكر استغراب القوم كلام المزني واستفسار منه قال استطرد إلى قضيت يعني لماذا لا تفعلون أنتم أيضاً ذلك وبين أنهم يفعلون ذلك وإنما ينكرون يردون المنكر البعض المسألة الثانية التي يجب الانتقال الشيخ في معنى كلمة السنة لأن الكتاب كما قلنا عنوانه شرح السنة من مقصود بكلمة السنة في, في هذا المجال نقف عندها لنكملها لنقاونا القاضي أحيانا الله وقاله ونسأله سبحانه أن يسلحنا ويفقهنا وأن يرينا الحق حقا ويغزقنا اتباعه ورينا الباطل باط رزق الاشتلاء، وصلى لهم وصلّي على محمد آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.